عباس هذا لو علي الحمل لوائي الحق معركه الطف هذه الخندق عباس هذا لو علي الحمل لوائي الحق معركه الطف هذه لو عباس هذا لو علي الحمل لوائي الحق معركه الطف هذه عباس هذا لو علي الحمل لوائي الحق معركه hadilo maharaka ganda lela wala haba shud alhasan من كتر ما اوجه شبه بين الوص و بعين يقين اصبح حالي واصبح حالي بعانه من كتر ما اوجه بين الوص و بيني بعين يقين عالي عالي فخر الفخر حبا ضر فخر الفخر ضر الدرر معركه الغنده بس هذا لو من عندك أخذ زيتون يا نون القلم يعني القلم من زيتون يا نون القلم القلم نون القلم نون معركه الغنداء حبي بس هذا لو على الحمل لو على الحاض من قشر باص مثل سبع علي اللي ما يرجع يرجع سبع علي رد الشمس من هالشر بصبعه باق بس مثل سبع علي اللي يرجع يرجع ثاني علي ابا بكل فلين ابا ثاني علي ابا بكل فلين هذا لو علي الحمل اللي واه الحق معركه تم التسجيل في استوديوهات الثقلين الاسلاميين في الديوانيه معركه الغنده لا ولا ابطاس هادي يجوز نقارن بشخص بعموم الناس عباس مو هذا بس عباس ما حد يجوز نقارن بشخص بعموم الناس عباس مو هذا ومثل عباس بس عباس رمز الوفا والمعرفه رمز الوفا والمعرفه اصبح دل على الحمل اللي في روى معركه الخندق طبي بس هذا الهندسه الصكيفيه والتوزيع محمود الشمل واحمد الشمل بقلم الشاعر الحسيني مهند حمود السماوي اداء الرادود الحسيني محمد صغير الفلاحي وحسين حسان الفلاحي